تائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه حليم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئه يغض الكفار ولا ينالون وَلَا ينالون من عدوئ نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 وما كان المؤمنون ليانفروا كافة، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليُذِّه قومهم, قومهم إذا رجعوا. إليهم لعلهم يحذون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله اكبر الله